وَإِذَا يَقُولُ تَسْمَعُنَّ قَوْلَهُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ 117. وقاتلهم الله أنا يؤفكون 118. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 119. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم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 121. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وعافقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت 112. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 113. فأصدق وأكون من الصالحين 114. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون